بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والعالم كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للمنى بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الرابع عشر المجلد الأول الصفحة أربعمائة وسبعة وخمسين يقول رحمه الله الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه جعل العلماء أوكلاء وأمناء على دينه وحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشتركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن هذه أمهات الأقوار بعد أقوار متفرعة عن هذه كقول من قالهم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس وقال أخرونه الملائكة قال ابن جرير واولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم في الآيات قبل هذه الايه قال وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فما بينها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكون خبرا عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعين القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها قلت السورة مكية والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه اصلا ومن عداهم تبعا يدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الامه والقوم الموكلون بها هم الانبياء اصلا والمؤمنون بهم تبع فيدخل فيها كل من قام بحفظها والدب عنها والدعوة اليها فلا ريب ان هذا للانبياء اصلا وللمؤمنين بهم تبع واحق من دخل فيهم من اتباع الرسول خلفاؤه في امته وورثته فهم الموكلون بها وهذا ينتظم الاقوال التي قيلت في الايه وأما قول من قال إنهم الملائكة فضعيف جدا لا يدل عليه السياق وتبعه لفظ قوم إذ الغالب في القرآن بل المضطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنه لما قاله فإنه قاله لما ظنهم من الإنس وأيضا فلا يقتضي فخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو ظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بهم الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم يجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تاهلهم لها والإنعام عليهم وايثار غيره من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله اعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء وأيضا فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا فإن لها اهلا ومستحقا سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعه إلى قبولها وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وأنكم وإن لم تؤمنوا بها فعباد المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى قل آمنوا به أوله لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره فنظر إليهم وقال إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي فإن لي عبيدا سواهم وهم أنتم تضيعون أمري وتحفظون عهدي وتؤدون حقي فإن عباده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم وهذا أمر يشهد به الحس والعين واما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للايمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحه لها كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه وبها الاولى متعلقه ب وكلنا وبها الثانيه متعلقه ب بكافرين والباء في بكافرين لتاكيد نفيه فإن قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين إنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله قلت لا يلزم من إطلاق فعل التوكيل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة كقوله ويستخلفكم في الأرض وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفها الذين من قبلهم فلا يجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم إنه خالفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصديق يا خالفة الله قال لست بخليفه لله ولكني خليفه رسول الله وحسب ذلك ولكن يسوء ان يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى وكلنا بها قوما والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهادا لأعدائها وذبا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وايضا فهو توكيل رحمة وإحسار وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه ولهذا قال بعض السلف فقد وكلنا بها قوما يقول رزقناها قوما فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها إنه وكيل الله وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالاه فإنها المحبة والقرب كما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه والله تعالى يوالي عبده ويحسانا إليه وجبرا له ورحمة بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغري سبحانه فلا يوالي أحدا من ذل ولا من حاجة قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا بل نفى أن يكون له ولي من الذل وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله الله ولي الذين آمنوا فهذه موالاة رحمة وإحسان وجبر والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل يوضح هذا الوجه السادس والثلاثون بعد المئة وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل مذكور في الآية أخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي معت به المشار إليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار إليه بد أن يكون عدلاً ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا انتراء ولرب بأن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح فالائمه الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي ومراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كائمة البدع ومن جرى بجراه من المتهمين في الدين فإنهم ليسوا عند الأمر من حملة العلم فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤتمر على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان ولا فصل فصل وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معاني بن رفاعة السلامي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه حمد بن زيد عن بقيه بن الوليد عن معاني بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدار حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا هاشي بن القاسم حدثنا مثنى بن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معان بن رفاع عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن إبراهيم هذا لا صحبته له وقال الخلال في كتاب العيلة لقرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقلت لأحمد كأنه كلام الموضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته أنت؟ فقال من غير واحد قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم من عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا ليت بن عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث رزيق أبي عبد الله الالهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه بقية ومنها ما رواه ابن عدي أيضا من طريق مروان الفزالي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو ومنها ما رواه القاضي اسماعيل من حديث علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه السابع والثلاثون بعد المئة أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال الأوزعي قال ابن شهاب الزهدي والاعتصام بالسنة نجاة هل العلم يقبض قفضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله وقال ابن وهب أخبار ابن يوزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض خبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله الوجه الثامن والثلاثون بعد المئه أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب لقي عمر بن الخطاب بعصفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن ابزا فقال ومن ابن ابزا قال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولا فقال انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال أبو العالي كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فياخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامز بي قريش ففاطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة وقال إبراهيم الحربي كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة وكان انفه كأنه باقي الله قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي فلما صلى فتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم ثم قال سليمان لابنيه قوما فقاما فقالا يا بني لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقوه داخل في بدنه وكان من كباه خارجين كأنهما زجان فقالت له أمه يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المطحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك فولي قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرت به رأة يوما وهو يقول اللهم اعتق رقبتي من النار فقالت له يا ابن اخي واي رقبة لك وقال يحيى بن أكثم قال الرشيد ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف اجل مني قلت لا قال لكني أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عهد المسلمين قال نعم ويلك هذا خير مني لأن اسمه مختار باسم رسول الله لا يموت أبدا ونحن نموت ورفنا والعلماء باقون ما بقي الدهر وقال خيثمة بن سليمان سمعت ابن أبي الخناجر يقول كنا في مجلس يزيد بن هارون والناس قد اجتمعوا فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألواف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد الخطيب حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول سمعت ابا حسين بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرته فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه، فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خريفة حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبراني آن سليمان بن أيوب ومني سمع أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلو إسنادك فإنك تروي عن أبي خليفة عني فخجل الجعابي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوردت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبرانية وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث أو كما قال وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته أمن نظر في الفقه نبل مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قوية حجته ومن لم يصد نفسه لم ينفعه علمه وقد روي هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم وقال عبد الله بن داود سمعت سفيان الثورية يقول إن هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال النضر بن شميل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعاده أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم الكجي أول يوم حدث قال لابنه كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا قال ثلاثمائة دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا أن أباك اليوم شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته وفي كتاب الجليس والانيس لأبي الفرج المعافى بن زكريا الجريدية حدثنا محمد بن الحسن بن دريد حدثنا ابو حاتم عن العتبي عن به قال امتنع معاويه بالابطح مجلسا فجلس عليه ومعه ابنة قرضه فإذا هو بجماعه على رحال لهم واذا شاب منهم قد رفع قيرته يتغنى من يساجلني يساجل ماجدا يملا الدلو الى عقد الكرب قال من هذا قال عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق قال خلوا له طريق ثم إذا هو بجماعه فيهم ولام يتغنى بينما يذكرنني نني عند قيد الميل يسعى بالاغر قلنا تعرفنا الفتى قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر قال من هذا قال عمر بن ابي ربيعه قال خل له طريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعه وإذا فيهم رجل يسال يقال له رميت قبل أن احلق وحلقت قبل ان ارمي في اشياء اشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قال عبد الله بن عمر قالوا عبد الله بن عمر فالتفت الى ابنتي قرضه وقال هذا وابيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والاخره وقال سفيان بن عيينه ارفع الناس منزله عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الانبياء والعلماء وقال سهر من التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امراته بكذا وكذا فيقول طال لوقات امراته ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس تحلث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك الوجه التاسع والثلاثون بعد المئة أن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الزل والإزراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش إني لا أرى الشيخ لا يروي شيئا من الحديث فاشتهي أن ألطمأه وقال معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بن علي وقال عثام بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وكان سبيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله خيرا عن الإسلام وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام وكان بعض خلفاء ابن العباس يلعب جي فاستأذن عليه عمه فأدن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرات القران قال لا قال فهل كتبت شيئا من السنه قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربيه وايام الناس قال لا قال الخليفه اكشف الرقع ثم اتم اللعب وزال احتشامه وحياؤه منه فقال له ملاعبه يا امير المؤمنين تكشفها ومعنى من تحتشي منه قال اسكت فما معنى احد فما معنا أحد وهذا لان أن الإنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بما خص به من العلم والعقل والفهم فإذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهو الحيوانية البهيمية ومثل هذا لا يستحي منه الناس ولا يمتنعون بحضرته وشهوده مما يستحي منهم من اولي الفضل والعلم الوجه الأربعون بعد المئة أن كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا عالم أن غير بضاعته خير منها زهد في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عواض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس يحب أن له بحظه منها خطرا اصلا قال أبو جعفر الطحوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خله هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم؟ فتعيش انت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا فقلت ما اختار ان يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فالعلم غنى بلا مال وعز بلا عشيره وسلطان بلا رجال وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل العلم كنز ودخل لا نفاد له نعم القليل اذا ما صاحب صحبا قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعددن به ذرا ولا ذهبا الوجه الحادي والأربعون بعد المئه أن الله سبحانه أخبر أنه يجزي المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزي على الإحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء أما المقام الأول ففي قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عنهم ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وهذا يتناول الجزائين الدنيوية والأخروية وأما المقام الثالث في قوله تعالى ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين قال الحسن من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة في شيبته وذلك قوله ولما بلغ أشده أهتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ومن هذا قول بعض العلماء تقول الحكمة من التمسني فلم يجدني فليعمل بأحسن ما يعلم وليترك اقبح ما يعلم فإذا فعل ذلك فأنا معه وإلا يعرفني الوجه الثاني والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم وفي الموطئ قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات فإذا تتابع عليه احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا الوجه الثالث والأربعون بعد المئة أن كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها قال ابن قتيبة جاء في الحديث ليس الملك من أخلاق المؤمن إلا في طلب العلم وهذا أثر عن بعض السلف وقال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا وقال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه وقال أبو إسحاق قال علي كلمات لو رحلتم المطي فيهن لأنضيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله علم أعلم أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان ومن كلام بعض العلماء لا ينار العلم مستحي ولا مستكبر هذا يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره وإنما حملت هذه الأخلاق في ظلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله ومن كلام الحسن من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله فقطعوا سرابيل الحياء فإنه من رق وجوه رق علمه فقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفاها ومن كلام علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان وقال إبراهيم لمنصور سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذله تنافي المرؤة إلا في العلم فإنه عين كماله ومرؤته وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم وقيل إذا جلست إلى عالم فسال تفقها لا تعنت وقال ربة ابن العجاج أتيت النسابة البكريه فقال من أنت؟ قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت لعلك يا قوم ان سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني قال أرجو أن لا أكون كذلك قال ما اعداء المرؤة قلت تخبرني قال بني عم السوء إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا ذعوه ثم قال إن للعلم آفة ونكدا وهجنه فآفته نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عند غير أهله وأنشد ابن الأعرابي ما اقرب الاشياء حين يسوقها قدر وابعدها إذا لم تقدر فسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسعى في علم بذل يمهر فتدبر العلم الذي تعنى به لا خير في علم بغير تدبر ولقد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال والثانية حسن الإنصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم الثالثة هي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله إما أنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدعو ما لا غنى له عن معرفته هذا حال كثير من الجهال المتعالمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده من حسن الاستماع وهذه آفة كاملة في أكثر النفوس الطالبة العلم ويمنعهم علم ولو كان حسن الفهم ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم رضي الاستماع لم يقم خيره بشره وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب له قال كان عروت بن الزبير يحب مارثة بن عباس فكان يخزن علمه عنه وكان عبيد الله بن عبد الله بن عثبه يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرا وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفق به وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها فإنه سبحانه ذكر أن آياته المتلوه المسموعة والمرئية المشهولة إنما تكون تذكرة لمن كان له قلب فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين، احدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه، فإذا كان غائبا عنه مسافرا في الاماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به، فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصيب كليته إلى ما يعظ به ويرشد إليه وها هنا ثلاثة أمور أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله الثاني أحضاره وجمعه ومنعه من الشروض والتفرق الثالث إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين وقوله أو القى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الوعظة وأثبته في سمعه فذلك لا القاء له عليها ومن قوله وألقيت عليك محبة مني أي أثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع وقال قال وقال قتادة هي إشارة إلى أهل الكتاب فكأنه قال إن هذه العبرة لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بها من كتاب التوراة وسائر كتب بني إسرائيل قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى لمن كان له قلب من صرف قلبه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع متفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر أصم عما ساءه سميع ومعنى أو ألق السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول ألقي إلي سمعك أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع قال وجاء في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى أو ألق السمع وهو شهيد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتاده وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له وإلقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أي حاضر بفطرته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله أو هو بعض الشهداء في قوله لتكون شهداء على الناس عن قتاده وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف في أن المراد بالقلب القلب الواعي وأن المراد بإلقاء السمع إصغاؤه وإقباله على الذكر وتفريغ سمعه له واختلف في الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره الثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنه شاهد على صحته بما معه من الإيمان الثالث أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال وهذا يقتضي أن يكون حال إلقاء السمع شهيدا وهذا من المشاهرة والحضور ولو كان المراد به الشهرة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنا إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة أو حال كونه شيدا يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآيات وايضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع فكيف يقال هي في أهل الكتاب؟ فإن قيل المختص بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو القى السمع فكيف يدعى عوده إلى شيء غايته أن يكون بعض المذكور أولا أو ولا دلالة في اللفظ عليه فهذا في غاية الفساد وأيضا فإن المشهود به محذوف ولا دلالة في اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشه... لا ذكر المشهود به لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فإنه لا يقتضي مفعولا مشهودا به فيتم الكلام بذكره وحده وأيضا فإن الآية تضمنت تقسيما وترديدا بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثاني ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب وحاضر القلب شاهده لا غائبه وهذا والله أعلم سر الإتيان او دون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج أن يستجلب قلبه ويغضره ويجمعه من مواضع شتاته بل قلبه واعي زكي قابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا وهذه حال أكمل الخلق استجامة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر رضي الله عنه أنه الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعان مستجيبين وأما المعارضون الدافعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا وإلا فالمجالدة فهؤلاء جد لهم من جدال أو جلاد ومن تأمل دعوة القرآن وردها شاملة لهؤلاء الأخسام متانولة لها كلها كما قال تعالى إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهؤلاء المدعون بالكلام وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وأما من فسر الآية بأن المراد بي لمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو لكمار فطرته مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد ما ليست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه أن لا يزغ في فكره وفسر قوله دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني والموعظة الحسنة القياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمد الله على على اصطلاح المنطقية المبخوسه الحظ من العقل والإيمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلات الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة وكذلك تفسير الجهمية والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزلونها على أقوالهم الباطلة والقرآن بريء من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضع آخر من وجوه المتعددة فبينا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفها وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة أحدها ترك السؤال الثاني سوء الانصات وعدم إلقاء السمع الثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشضه ولم يعلمه تلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجود السادس عدم, عدم العمل به فإن العمل به يجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا أهمل العمل به نسيه قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به وقال بعض السلف أيضا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وتضيع العمل به إضاعة له فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طلبية وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون وليس جوابا للأمر ولو أريد بها الجزاء لاوتي بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره الوجه الرابع والأربعون بعد المئه أن الله سبحانه نفى التسويه بين العالم وغيره كما نفى التسويه بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحروف وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين امنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها وجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه